ودرس آخر ثقيل وموقف من الذله شديد أيها الإخوة فلقد أصابنا يهود في ديننا ونبينا وقرآننا ومقدساتنا وانفسنا وديارنا كلما تقدم المفاوض معهم خطوة باتجاه السلام المرفوع زاد توجيه لهانات زاد منهم توجيه لهانات وألوان الاحتقارات وصور الإذلال المشاعر والشعائر والمقدسات لقد حرقوا المسجد الأقصى وحفروا من تحته الأنفاق وصادروا الأراضي وبنوا مغتصبات سموها مستوطنات ثم تطاولوا وتطاولوا حتى داسوا القرآن ومزقوه تحت أقدامهم وأهالوا نبينا محمدا صلى الله عليه وعليه وسلم بصورهم ورسومهم انه درس التاريخ الاسعيني نوحا وانظري جنع اليسانا دامس دامس نجوى ك في فمي نجوع لك في فمي أمتي لك بين الأمم من بر السيف أو للقلم أمتي لك بين الأمم من بر السيف أو للقلم أتلقاك وطر في وطرف حاسر آسفا من أمسك المنصرم اسفن من أمسك المنفرمي ويكاد الدمع ينهي عثا ببقايا كبرياء الألم ويكاد الدمع ينهي عثا ببقايا كبرياء الألم أين دنياك التي اوحد الى وا تري كل يتي من نغمي و تري كل يتي من أمتي ما الذي بين الأمين من در السيف أو للقلم أمتي ما الذي بين الأمين من در السيف أو للقلم أتلقاك وطر وطرف حاسر تتفم من امسك المنفرم تتفم من كم تخطيت على اصدائه من يعدن العز ومغنى الثمن كنت على اصدائه من يعدن العز ومغنى الثمن واتهاديتك أني تاخذ مئزري فوق جباه الأنجم مئزري فوق الأنجم أمتي هلك بين الأمم منبر للسيف أولي القلم أمتي هلك بين الأمم منبر للسيف أَوْ اتلقاك وطرف حاسر اتفم من امسك المنفرم اتفم مر امسك في السنا والقواقل فجفون الظلمين حول في الظلمين امتي كمرثه داميه اه لقد نجوع علاس في فمي خاضت نجوع لك في فمي، امتي اللي بين الاممين مندر السيف أو للقلم امتي هل لك بين الاممين مندر السيف او للقلم فاتل الطاير طرف آسفا من أمسك المنصرم آسف من أمسك المنصرم أي يجرح في باء راع فاتهه الآسف لم يلتئم أي يجرح في باء راع فاتهه الآسف لم يلتئم آل لإسرائيل يلتئ تعل راية بالمهد وظل الحرامي في حمل المهد وظل الحرامي أمتي لك بين الأمم من بار أو للقلم أمتي لك بين الأمم من بار الستيف أو القلمي أتلقاك وطرف حاسن آسف من أمسك المنصرمين، آسف من أمسك المنصرمين. كيف أضيتي على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهمي؟ كيف أضيتي على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهمي؟ كن في ذا البعر سدا موجة من لهب أو من دم موجة من لهب أو من دم أمتي التي بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أمتي التي بين الأمم منبر للسيف أو للقلم آت لطاق وطرف حاسر آسفًا من أمسك المنصرمين آسفًا من أمسك فيما أقدمت وأحجمت ولم يشتفي الثأر ولم تنتقمي فيما أقدمت وأحجمت ولم يشتفي الثأر ولم تنتقمي اسمعي نوح الحزن وطرزه غريد مع اليتامى وبسمى وغريد مع اليتامى وبسمى هل هلك بين الأمم من بر أو للقلم أمتي هلك بين الأمم من بر السيف أو للقلم آتلاقات وطرف قاتم اتفق من امسك المنصرم اتفق من أمسك امتي كم فنى من مجدتي لم يكن يحمل طهر الصنم امتي كم من لم يكن يحمل طهر الصنم لا يلا مذب في عدوانه يكن ان يكن راعي عدو الغنم أمتي هلّك بين الامم من بروا للقيف أو للغنم أمتي هلّك بين الأمم من أو للغنم من انتك المنطنين رب وماتقناهم صلقات من افوه الصبايا المستمين رب وماتقناهم صلقات من افوه الصبايا المستمين لا أسمعهم اسماهم لكننا لم تولى لاخوة المعتصم لم تولى لاخوة المعتصم حدود من الرباق في السنا وانفرخا فجثون الظلمي حدود من الرباق في السنا وانفرخا فجثون الظلمي امتي كه دامية داميه خلقت نجو علاك في فمي ام في كم غصبه داهيه خلقت نجو في فمي لمست اثناهم لكن يا لم تلامس اخوه المعتصم